بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدَ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 وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم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 وَمَا أُهِللَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ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 فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم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 فَتَََّ مُصَعيدَ طَيّبَ فَمْسَحُ بِوجهِكُمْ وَأَيدكُم مِنْه مَا يُريد اللَّهُ لِيَجَعَ عَلَكُمْ مِنْ حَرَج وَلَك يريد لطَحِرَكُمْ وَليوتَّ نِعمَتَهُ عَلَكُمْ لَعََّكُمْ تَشْقُون.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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوح الظم من 111. وما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 112. والله على كل شيء قدير 113. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذركم بذنوبكم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 وَطْلُ عَلَيْهِ النَّبَأَذَنَ آدمَمَ بِالْحَقّ إذ قََّ بَااقُرربَانَ فَتُكُبِّلَ مِنْ حَدهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبّ مِنَْآخرَِ قَالَ لَ أَقُتُ لََّكَ قَالَئ ماَا يتَقَبّل اللهَّهُ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 سج وَلَقَد جَ أَتْهُم رسُلونَا بالِالبَاتِسَُّ إِ كَسيرَ مِنهُ بعدَ ذلِكَ فيِي الأأَوْضلَ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ان يقتلوا او يصلبوا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 أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خذ ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسح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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور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 اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا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 ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمانا مَتَاوَحِدَةٌ وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُوهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إليك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 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْذِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا ذائرا فعس الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء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 نائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إن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 ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين هوت الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين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 بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْسَرَكُمْ فَاسِفُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَلَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَتِ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءَ قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإسم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإسم وأكلهم السحك لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَلقَنَ بَينَهُم العدَوتَ وَالبَغْضَ أَ إلَ يَومِ القامَ كلُم أَ قَدُ نَارَ للِحَرِّئأَتُ فَأَهَ الله وَيَسعَونَ فيِي الأْرض فَسَادَ واللهَّهُ لا يُحِبّ المُفْسِدين.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 قُل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَقُومُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدُنَّكَ فِيهِمْ مَا أُنْزِلَ إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون وانسروا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 لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَفَرِيقٌ كَذَّبُوا وَفَرِيقٌ يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ مَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم صُمٌّ وَبُكْمٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ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 لَمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ اُنْظُرْ أَمَّا يُفْكُون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 قَد ضَلُّو مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّو كَثِيرًا وَأَضَلُّو كَثِيرًا وَضَلُّو عَن سَوَاءِ السَّبِيل لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بن مريم.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 أن تخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم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 ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْ 119. والميسر والأنصاب والأزلام إجث من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليزوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز زنف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 ى اللهَّ وَإِلَ وَسُون قالَاوا حَصَُ مَا وَجددنَا عَلَيْهِ أَبَ أَلَ كََ أَبَ أُهُم لا يَعلَمُونَ شَيْئو وَلَا يَحتَذُون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 تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن فإن عسر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فَيُقُسِ مَانِ بِاللهِ لَ شَهَادَتُناَا أَحَبُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَعتَدَينَا إِ إِذََّمِنَ الظَّالِمِين ذَلِكَ أَدنَا أَ يَأتُ بِالشَّهَادَةِ على وَجههِهَا أَوْ يَخَافُ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 إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا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 وَإِذْ أَوْ حَتُ إلىلَى الخَوَذينَ أَنْ آممِنُوا بِ وَبَِسُونِ قَاُ آممَنَّ وَشْهَدَ بِأََّ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 نكُلَ منها وَتَطُمَئِ قُوبُناَا وَنَعْلَمَ أَْ قَدَ صَدَقُتَنَا وَنَقُون عَلَيهَا مِن الشَّهِدين قَالَ ع سَبْنُ مَر يَمَ اللهَّهَُّ رَبَّنَا أَزِ عَلَْنَ مَا مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ